اولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا التقنى بين الناس بل ألقوا عنهم كل حب جزداني وتغربوا عن كل شيء في طلب المحبوب نزعوا كل افراحهم وذهبوا يلتمسون طريق الحبيب بالدموع بكوا لما وجدوا أنفسهم في الطريق غير مستأهلين لجمال المحبوب فأحبوا الشقاء والتعب ليحننوا قلب الحبيب عليهم تركوا الأب والأم والأصدق والصديق وسعوا خلف الغنية بحبه لأنهم أدركوا أن في قلبه لهم حبا كثيرا وفي محبته لهم عزاء يفوق كل عذاب ساعة ما أدركوا شهوة حب المسير، ما صبروا أن يبقوا في افراح العالم لحظه وسلموا أكتادهم حتى الموت ترحيم يجرون في طريق الاحزان بلا شبع طلبوا الأعضاء مع الشهوات مصرورين وذاقوا مرارة المرغم في آه منك أيها الحب الإلهي لقد سلقت منهم كل شيء حتى زواتهم فلم يشعروا أنهم أحياء بل المسيح والحي فيهم هؤلاء فكروا بالحب ولما سمعوه يقول طوبى للباكين الآن لم يكف عن البكاء إيه أيها الحب الإلهي رفعت النفس حتى أدلتها في نور صالحة وتصهرتها حتى تشبهت بسيدها ففزعت الشياطين لما رات النفس مستنيره بالحب وولت لما رات فيها ثورة قطان الله سيدنا ايسوس اخر السوس واشرح في <تصفيق> شرف معناه صحيح الاباء الاقوى ما في مسلم ما قول تبعوا قول الأنبياء عملوا بالناموس وتركوا منبراليم المسلمون ما بيون للشراق قد سد بذات دخلوا البرجوس وعلى رؤسهم ثعات ما المسلمون إلهي مقسمون سندومانيون هل لهم قبل أبوهم أمبأ غبيون أن يمضوا إلى جبل شيئات إرزيز مقاريون دعيتهم في البرية تسبت لأنجلوس واصطروا للبرية حملت ظمي أنجيلوس ديها جبل الإسطيت مسلم سندوماليون جادوا كل ذوي الأمراض بإذن في شم جبل فيها مسلم في سندوماليون صاح الثلاثين والحال الضرب صوبك يا هبومار مهار يا مطاري يا أخي جبل شيئا وكل الأبد الرهود علي هو قدرك يا رضا كل النيفود ستتمرت لعبدك القاتل بكل شروف خلافوا كل الشياطين في المرى في الفضوز والسفاقون في النعيم فارحين مكسيمون سندماديون وقف بكل الربان غؤور ولوانديون أولاد الملك السلطان نبته حلال بهيه حين دخلوا الفردوس واكالهم السورانيه نبته جوز بن دومانيون مذعور سني الفردوس طاحوا بالتسبيح معاني أنجيلوس. موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى لثلاث مهارات وكل الأباء السكان لَقَدْ كَثُرَ نَبَأُ آلِ إِدْرِيسَ مُتْرَجِمًا لَمَّا بُوِيَ وَلِأَقَمَبَن كُن يُؤْذُ وَبِنَا بِشَرِكٍ namadela hai tere المحور الثقيل لا بدين أولى ما And the moon is فيهم <تصفيق> قدوا السما للغنهار اولا مطاري